مدونة أول تقدم رباهما لي أدمعي لا تشرق والفكر في أهوال متعلق رباه مالي أدمع لا تشرق والفكر في أهوائه متعلق والقلب يخفق بالذنوب وإنني سيدي من خفقه أتمزق ماذا أقول وأنت تعلم أنني دنيا يفي لذاتها كم اغرق العين ريح عصفها في حرمة أقست فؤادي جفنها روي حكايا عن حبيب تعشق ما بالها رضيت بأسقام الهوى ولجيف أحلام أراها تسبقوه رباه نار الهم wat zij, wanneer hij ze wil, kijkt, en ze glanzen in het فلقيت بابك يا دليلي يشرق فوقفت في عتباته متضرعا علي بركب للهدايه الحق كيف ذق قلبي الى اله تحصنا والدمع يملا مقلتي يتهفق